وما كنتم تستترون أيشهد عليكم سمومكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاطِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَلَ لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُرْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاتٍ أَفَزَيْنُ لَهُمْ بَيْنَ بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول وحق عليهم القول في أمم قد خلص من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا كَانُوا أنهم أسوأ الذي كانوا يعملون